انا فينا وانت الهنا ما هو قلبي عنده ما هو قلبي عنده حاجاتولنا اه دلوقتي روحت تزور المدينه يا ريت Muhammad rasul Allah tanur el ain marat sana jatna sana wala الحكاية شوقك معايا فين فين مسيل وفين مره تهاجر بالشوق وسافر لك من ازور الحسين نهر الحبي هاقب وريدي بس حنانك لي يا سيدي سيب الحبي la ma t hra'niish el qanna لسه تزينب الشوق بيلعب نار نار في وسط الروح شوق المدينة حضرتنا بنا دار دار الروح يا نبينا مدد يا نبينا يوم الدنيا بتطغى علينا والعزام M'a un espitã molt de�a. Moit sensei que Anfangς, سلم على المعلم وزيد زيد يا ربي عليك نحتج جواره نوصل لداره يا رات نبقى بني ذات في المدينة القلبي حبيبة وانت وصلك حاجة غريبة يا حبيب يا حبيب عمال اشتق رؤك يكبر وانت معايا باني دايك يا طبيب أي حبك هنال بش رجعتما هو ابتماع وانت الهدف